السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مستعينين بالله عز وجل مكمل مباحث علم الفقه وسنتكلم إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا اللقاء عن باب الكلام وتعريفه وتقسيماته باعتبارات معينة أي باب الكلام نعم باب الكلام وتقسيماته باعتبارات معينة والغرض من هذا الباب كما تعلمون أن الأصول أي المتخصص في علم أصول الفقه أو الدارس لعلم أصول الفقه يتعامل مع الألفاظ فكان من الضروري أن يعرف الإنسان ما هي الألفاظ عند العرب وبغير هذا العلم حتما سينحرف ويضل ولن يصل إلى مراد الله عز وجل ولا إلى مراد رسوله صلى الله عليه وسلم فالكلام عرفوا بأنه هو اللظ المفيد الذي يحسن الوقوف عليه لفائدة، واللفظ المفيد الذي يحسن الوقوف عليه لفائدة، ويتكون نعم. هو اللفظ المفيد الذي يحسن الوقوف عليه لفائدة، يعني الخاض. تقف عليها من خلال الوقوف نخرج بفائدة ده من سامي كلام وأقل شيء يتكون منه الكلام بالمعنى المتقدم اسمان أو فعل واسم يعني ايه اللفظ المفيد الذي يحسن الوقوف عليه أقل تركيبته ايه قال لك إما أن يكون إسمين وإما أن يكون فعل وإيه وإسم إسمان مثلا كأن تقول محمد رسول يوم يتكون محمد اسم ورسول إسم ما بنعرفش دلوقتي ولكن هذا اللفظ ده هو تم الوقوف عليه واستفدنا منه فائدة عرفنا محمد إيه رسول أو اسم وفعل تقول مثلا إيه صلى محمد صلى فعل ومحمد اسم وتم الوقوف عليه وطعنا بفائدة معايا اخوانا كذا صاحب الورقات بقى قال ايه قال وممكن ان يتكون الكلام من اسم وحرف وفعل وحرف وقد اخذ عليه هذا الامر معايا يا خنة يبقى تكون الكلام من اقل حاجة منين من اسمين او من اسم ايه وفعل تب اسم حرف قال لك لا ما ينفعش تب فعل وحرف برضو ما ينفعش وان كان صاحب الورخات قال هذا الكلام ولكن انتقد عليه هذا الامر من الشراح علماء اللغة قسموا الكلام باعتبارات معينة والموضوع ده خنة مهم جدا اول اعتبار في التقسيمات تقسيم الكلام باعتبار الصدق والكذب تقسيم الكلام باعتبار الصدق والكذب ايه معنى كلمة باعتبار الصدق والكذب يعني الكلام الذي سنتكلم به يعتريه احتمالية الصدق ويعتريه احتمالية الكذب ده نوع من الكلام وهن اسم وفيه كلام اخر لا يعتريه الصدق ولا الكذب يعني لا يعتريه احتمالية الصدق ولا تعتريه احتمالية الكذب هنسميه اسمه معي ده كل كلام العرب باعتبار الصدق والكذب لا يخرج عن هذين النوعين النوع الاول هنسميه الخبر ساميه ايه الخبر تعريف الخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته آه ما يحتمل الصدق والكذ أو الكذب لذاته ما يحتمل الصدق والكذب لذاته يعني كلام المتكلم الكلام ده هو ممكن يعتريه الصدق أو ممكن يوصف بالصدق وممكن يوصف بإيه بالكذب الموضوع ده هنسميه إيه خبر سنسميه إيه خبرا هو ما يحتمل الصدق ويحتمل إيه؟ الكذب. والخبر في لغة العربي قسم إلى ثلاثة أقسام باعتبار المخبر اللي يشكل عني يقول لي وقف والخبر باعتبار إيه باعتبار المخبر قسم إلى ثلاثة أقسام والتاني من الاول يبقى عندنا الكلام ابتداء هنقسمه باعتبر ايه الصدق باعتبر ايه الكذب هينقسم الى خبر اللي هو ايه ما يحتمل الصدق او الكذب لذاته يعني الكلام نفسه اللي هنقوله ده ممكن يعتريه الصدق ويعتريه الكذب من اللي قاله ما نجد عبده وقت ادي من ناحية اللغة يبقى إنسان تكلم بكلام مثلا يعني عشان اوضح لك المسألة اكثر من ذلك اقول مثلا ايه رأيت محمدا يصلي انا بقى بقول عن نفسه اهو بقول لك انا شفت محمد بيصلي كلامي ده هو الصدق ويعتريه ايه الكذب هنسميه خبر هنسميه ايه خبر ولكن مثلا حينما اقول لك اسقني ماءا هل دي صدق او كذب اه دي بقى هنسميها ايه انشاء يبقى الخبر ما يحتمل الصدق والكذب ايه؟ لذاته يعني الكلمة اللي طلعت رأيته محمدا يصلي هي دلها نصف اما ان تكون صدقا واما ان تكون ايه؟ كذبا قسموا العلماء الخبر اللي هو ما يحتمل ايه؟ الصدق الكذب لذاته الى ثلاثة اقسم باعتبار مين المغبر يعني المتكلم به اول نوع قالوا هو ما يحتمل إلا الصدق ما يحتمل يعني يستحيل أن يصب بالكذب وهو أن يكون المخبر بذلك الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بالكم معامل الجزئية ديت يبقى لما نقول الخبر باعتبار المخبر به ثلاث انواع النوع الاولاني ما يستحل عليه ايه الكذب او ما لا يوصف الا بالصدق هنا الاعتبارية بالمخبر ولا بالكلام احسنتم الاعتبارية بالمخبر ما نجدعه بالكلام بقى. قال إيه من نجدعه. احنا لنا ان الخبر جاء من الله عز وجل او من النبي صلى الله عليه وسلم يبقى ده صدق لا يعتليه كذب ويستحيل ان يوصف بالكذب ومن ناحية الاعتقادية يا اخوانا احنا كناس مكلفين الله عز وجل اوجب علينا ان نصدق خبره وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم وده اصل الايمان اصل الايمان هو تصديق خبر الله وتنفيذ امر الله على قدر الاستطاع اما تصديق الخبر مفيش فيه استطاع لازم تصدق وأما تنفيذ الأمر فعلى قدر الاستفار ده النوع الأولاني اتفهم يبقى يكون الخبر منين من الله عز وجل أو من ايه؟ من النبي صلى الله عليه وسلم وبرده يمكن نضيفنا قيد وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أشيرت بكلامنا إيه في شيء من الأنضبط شوي طيب النوع الثاني ما لا يوصف بالصدق شرعا وعقلا ما لا يوصف بالصدق يعني يوصف بايه بالكذب شرعا او عقلا شرعا او عقلا يعني ايه يعني احنا حكمنا عليه من ناحيه الشرع ان هو لازم يكون كذب ومن ناحيه العقل لازم يكون ايه يكون كذب زي ايه مسيلمه رسول الله ده خبر ولا مش خبر خبر مظبوط خبر بس ده يوصف بايه شرعا ولا عقلا شرعا احسنتم يبقى كلام ده عبارة عن خبر ولكن يستحيل ان يوصف بالصدق لذا من ان يوصف بايه بالكذب حكمنا عليه بالكذب من ناحية ايه الشرع ايضا هناك اخبار يستحيل ان توصف بالصدق بل لا بد ان توصف بالكذب عقلا عقلا يعني ايه هه. يعني حكمنا عليها بالكذب من منطلق إيه؟ العقل كأن كاجتماع النقيضين في شيء واحد في زمان واحد في مكان واحد يعني مثلا هل أستطيع أنا أخلكم معاي أقول عن هذه العلبة متحركة ساكينة في وقت واحد يستحيل ده بنسميه كذب إيه ها؟ عقلا يبقى كذب شرعا وكذب إيه؟ عقلا وصدقا إذا كان المغبر من؟ الله عز وجل أو صحيح إيه؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم النوع الثالث من تقسيم الأخبار باعتبار المغبر ما يوصف بالصدق أو الكذب على السواء أو مع الرجحان ما يوصف بالصدق أو الكذب على السواء أو مع الرجحان صح يعني ايه الكلام ده ها اول تاني ها ما يوصف بالصدق او الكذبي على السواء او مع الرجحان يعني جي انسان اخبرك بشيء قال لك ما درتش ده حصل بركان في الحته الهولنديه ده خبر هذا ايه خبر الخبر ده هوت يوصف بالصدق ويوصف بالكذب تتوقف على ايه ها على مين على المغبر على المغبر اللي بيخبرنا فإن جربنا عليه الكذب خلاص نقوله زي كل مرة زي ملامعة كده وإن جربنا عليه الصدق خلاص صدق أو نرجح أحد الاحتمالين على الآخر ورح يقولنا تقسيمة الخبر ديت يبقى خبر ربنا عز وجل وخبر النبي صلى الله عليه وسلم. احنا يلزمنا به ايه التصديق لزاما ومعنى التصديق اللي هو اقرار القلب والاقرار يلزمه التصديق قلت بلكم مندي كويس وهجلنا في الاصول ان شاء الله اما اذا كان المغبر غير الله عز وجل فدي بتختلف من حال الحال خبر باطل شرعا وخبر باطل عقلا ده النوع الأولين من إيه؟ من أقسام الكلام اللي هو اسمه إيه؟ الخبر يبقى تعريف الخبر هو إيه؟ ما يوصف بإيه؟ بالصدق أو الكذب إيه؟ لذاته النوع الثاني من كلام العرب الإنشاء اسمه إيه؟ الإنشاء سموه كده؟ الإنشاء تعريفه وهو ما لا يوصف بصدق ولا بكذب ما لا يصب بصدق ولا بكذب تقدرش توصفه العقل نفسه يرفض يا ابو لك مثلا اسكني ماء تقول لي انت صادق ما فعش يبقى ما لا يصب بصدق ولا كذب مثل الأمر النهي الاستفهام التمني الترجي تاني دي اسمه ايه الانشاء اسمه ايه الانشاء وهو ما لا يوصب بصدق ولا بكذب مثل الأمر والنهي والاستفهام والتمني والترجي ما لهم احنا قلنا ايه في الأول خالص كده اختلط عليك الأمر انا بكلم قلنا الاول تقسنت الكلام الكلام هو إيه اللظ المفيد الذي يحسن السكوت عليه لفائدة يبقى كلام أنا قلته ووقفت عليه واستفدت منه الكلام اللي أنا قلته ووقفت عليه واستفدت منه إما أن يكون خبر وإما أن يكون إيه إن شاء إيه دخل النداء هنا نداء إحنا دخلنا في النداء دوات خلاص ودخلكم من بداية الكلام الأول نحن بنتكلم عن الكلام وهو اللظ المفيد الذي يحسن الوقوف عليه لفائدة يبقى لما اقول يا قول يا لحد المكر لا ان نداء بس ولا بتكمل كلام اصول النداء ما تقولش ان نداء انا بنادي يا محمد ما إحنا ما على أدوات النداء ولا أدوات ال ال التعاد الأسلوب نفسه يدخل في الإنشاء طبعا الأسلوب يدخل فين في الإنشاء؟ ها أكمل يا كده. طيب. يبقى الخبر يصدق والإنشاء ما ما لا يحتام الصدق ولا ولا كذب وأنواع اللي هي لـ الأمر والنهي والاستفهام وال والترج والتم. أساليب القرآن إما أن تكون خبرا وإما أن تكون إنشاء. ودا كل الشرعات كل أفضل الشرعات هو كتابة أمر ينفذ أو خبر إيه يصدق ولكن وجد العلماء أن الله عز وجل في بعض الآيات داء بها في صورة الخبر والغرض منه الإنشاء وجاء بها في صورة الإنشاء والغرض منها الخبر لفائدة معينة يبقى الأسلوب تغير يبقى خبر جاء في آية معينة بصغة الخبر ولكن الغرض منها مش الخبر الغرض منها الإنشاء أو إنشاء ولكن الغرض منه إيه؟ الخبر زي إيه؟ قال الله عز وجل في التنزيل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ده نصر والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرون هذا اللفظ أو هذه الآية جاءت على صورة الخبر ولكن الغرض منها الإنشاء كأن الله عز وجل يريد أن يقول والمطلقات ليتربصن بأنفسهن ثلاثة قرون يعني الله عز وجل بنص الآية اللي احنا نفهمه كلنا والتفسير المتفق عليه بين أهل العلم أن المرأة إذا طلقت وكانت من ذوات الحيض تتربس بنفسها كم حيض ثلاثة قرو تتربس يعني تحبس في بيت الذي طلقت منه ثلاثة قرو يعني تنتظر بنفسها ثلاثة قرو يبقى الكلام ده هو أمر ولا خبر أمر يعني مفهوم الآية أو مفهوم أمر بس حضرنا بيأمر أن تحبس نفسها في العدة ثلاثة قرؤ ولكن الله عز وجل جاء به في صيغة الخبر بيخبرني بقولك والمطلقات يتربصن بأنفسهن زي بظبط كده بقولك إيه دخلت على المصلين وهم يتشهدون ده خبر ولا أمر؟ خبر فالله عز وجل أخبرنا بهذا الحكم الشرعي عن طريق الخبر إيه الفائدة المرجوة من وراء ذلك قال أهل العلم للإشارة وللدلالة على أنه ينبغي للمطلقات أن يستجبن لأمر الله عز وجل وأنهن استجبن ونفذن الأمر فأصبح خبر واقع تاني يبقى ربا سبحانه وتعالى إيه الفايدة اللي جات ما هو بيبقى أسلوب خبري بس الغالب منه الإنشائي او اسلوب انشائي وغرض منه الخبر طب ايه الفايده من كده قال لك لها فايده معينه زي بالظبط يا اخواننا ايه قوله عز من قائل ومن دخله كان آمنا ده خبر ولا انشائي خبر ومن دخله كان امن ولكن الغرض منه الانشاء لان لو كل خبر يصدق مظبوط طب ساعات ما حصل دخل ومكانش امن ومات في قلب الحرب. يبقى كيف نصدق الخبر لا يقول خبر ولكن غرض منه ايه ها الانشاء الغرض منه الانشاء فقوله عز من قال والمطلقات وتربصنا بانفسهن ثلاثة قروء خبر والغرض منه الانشاء للاشارة او يستفاد منهم ان المطلقات كلهن استجبن لامر الله عز وجل وتربصنا بانفسهن ثلاثة قروء فاصبح الامر كأنه خبر من شدة الالتزام والتمسك بالامر أيضا يأتي اللف بصورة الإنشاء والغرض منه الخبر الإنشاء والغرض منه إيه؟ الخبر قال الله عز وجل وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم ولنحمل إيه؟ خطاياكم ولنحمل ده خبر ولا إنشاء ها؟ انشاء مش احنا قلنا الانشاء اما ان يكون ها امر ها او نهي او استفهام او تمني او ترجي ولنحمل لم, لم الامر يبقى هنا قصوب ايه انشائي والله عز وجل جاء به في صورة الخبر ليه للتأكيد على انهن شئن ام ابينا سيحملن من خطايا كأنه اصبح خبر ثابت لا يعتريه شك ولا ريب. وضح يا أخوان الجزيرة دي يبقى أسلوب خبري وأسلوب إيه إنشائي والخبر يصدق والأمر إيه ينفذ على قدر الاستطاعة قسم علماء اللغة الكلام باعتبار استعماله إلى قسمين يبقى التقسيم الأولى باعتبر إيه التقسيم الأولى باعتبر إيه م? لا والكلام صعب اه بيعتبر الصدق والكذب احنا قلنا قاعدة كده حطها عندك لا تنخرب ابدا اي تقسيم في الكون لابد ان يكونها اعتبار مفيش حال يسمعها تقسيمة من قد اعتبار فبنقول الكلام يقسم باعتبارات معينة الاعتبار الاولين باعتبار وصفه بالصدق او الايه او الكذب ينقسم الكلام قسم خبر وايه وانشاء وقلنا الخبر ينقسم الى ثلاث اقسم باعتبار مين المغبر به والإنشاء أنواعه الأمر والنهي والاستفهام والتمنى والترجي طيب التقسيم الثانية ينقسم الكلام باعتبار استعماله باعتبار استعماله ايه معنى باعتبار استعماله خلكم معاي ايه الغرض من الكلام التعبير عما يريده المخاطب صح ولا لا؟ يعني إما أنا المسجد وليه أعجل أقول السلام عليكم ما العرض من هذا الكلام بعبر على اللي في قلب لكم. يبقى الهدف من الكلام أصلا التعبير عما في نفس المخاطب أنا عاوز أعبر لك الحاجة أنا عاوز أقول لك شيء معين فببدأ أتكلم ما ليش وسيلة ذلك كده وأفضل طريقة للتخاطب هي الكلام لذلك لما يوم يتكلموا في تعريف الكلام يعني مسألة كده تفرعة قالوا طيب لو كانت هناك إشارة يفهم منها المراد واحد بيشاور واحد مثلا متجوز وحده وهي خرصة أو هو خرص واخر بنا يعني واحد منهم عكس الثاني تلاقوا بيفهموا بعضهم زي السروا طيب لما أشار وفهمت منه المراد هذه الإشارة تعتبر كلام قال لك لا تعتبر كلام فأسهل طريقة للتعبير عن وسائل التخاطب بين الناس هي الكلام فلما احنا نقول ينقسم الكلام باعتبار استعماله اي فيما بيني وبينك انا بقول كلمة معينة بستعملها بستعملها ليه والغرض منها ايه اريد ان اعبر عما في نفسي تجاه انا اريد منك شيء اريد منك مثلا قلما أنا عشان اجيب الكلمة باستعمل هذه البتاعة اللي بجيبك ديت او في شكله كذا كذا في بيتك هتقولي هي ما فهم شقة فلما بتكلم بعبر عما اريد فقسم العلماء كلام اللغة العربية باعتبار استعماله الى قسمين القسم الاول يسمى الحقيقة والقسم الثاني يسمى المجاز وركزوا معايا في التأسمة دي الخبر والإنشاء فهمت ولا ثاني طي نعم أحسن الله عليك نعم نعم كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته احنا كلامنا باصطلاح اللغويين وليس باصطلاح الشريعة معيخ الفضل وذا بيندلك تحت ايه الغيبة تعرف الغيبة ايه يا شيخ ذكروك اخاك بما ايه بما يقرأ واتفق اهل العلم على أن وسائل الغيبة هي الكلام والإشارة والكتابة والغمز واللمس بسمها وسائل التعبير عن ايه عن الغيبة يبقى الكلام ها أما إحنا بقول الإشارة خليك معايا الإشارة لا تعتبر كلامك بمصطلح مين أهل اللغة اللي هو الكلام المفيد الذي يحسن اللقوف عليه نعم أيه وتعيد جزاك الله خير ماشي ما يقرر حالي أشخاص معي <تصفيق> ها نكمل يا أخواننا ينقسم الكلام باعتبار استعمالي إلى قسمين حقيقي وإيه؟ ومجاز أو حقيقة ومجاز يكفي ذو أوفكي مثل ذلك الأنم مهمين جدا إيه بقى معنى اللفظ الحقيقي ومعنى اللفظ المجاز؟ الحقيقي هو اللفظ المستعمل فيما وضع له على الحقيقة. هو اللفظ المستعمل فيما وضع له على الحقيقة. والله إيه؟ المستعمل فيما وضع له على الحقيقة. خلكم معايا كده رجعوا فتعرف بصروقوي فيما وضع له وضع فعل مبني لما لم يسمى فاعله مثبكي ولا لا يعني باللغة درجة في مبني المجهول طيب من الذي وضع الألفاظ سلم مفهوم؟ اه دي بقى إشكالية ليس لها حل اللي هي أصل اللغة هل أصل اللغة توقيفي ولا اصطلاحي ولا توقفي واصطلاحي وقد انبالكم يعني خليكم عايدة المصطرة جدا المسألة دي يعني مثلا هل الألفاظ وضعت أولا ثم جاء بالمسميات أم المسميات وضعت أولا ثم جيئة بالألفاظ محدش كلا وإن كانت المسميات وضعت أولا وجيئت بالألفاظ فلماذا تباينت اللغات واختلفت كويس ما هو اللي عندنا إيه وعلم آدم الأسماء كلها دي اللي عندنا مزبوط ثم عرضهم على الملائكة عرض عرض المسميات عرض إيه المسميات فقال أنبيوني بأسماءها هؤلاء أن كنتم صادقين قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبيهم بأسمائهم بأسماء إيه المسميات كويس كده طيب لو أن الله عز وجل يعني علم أبان آدم أسماء كل شيء المسميات والأسماء يبقى أصبح في الحادثة باللغة توقيفية ولا صلاحية ها فوقفية فلماذا اختلفت واصبح الأرد والأنجليز والطليان والصعيد والبحراوي والعمية واضح يا اخوانا الاشكالية ديت خير ما قيل في المسألة ديت يا اخوانا رأي ابن حزم عليه الرحمة الله قال وهذه مسألة طويلة الذيل صعبة المنال طويلة الذيل صعبة المنال يعني هتتنك توصل فيها توصل في الحل والاولى التوقف فلا ينبغي عليها حكم يبقى اللفظ الحقيقي هو اللفظ الموضوع في هو المستعمل فيما ايه فيما وضع له يعني احنا بنقول مثلا على الجمل جمل ما حدش بيشوف بقره وقول عليها جمل مظبوط يا وكذلك مثلا الثعبان وكذلك في كل الاشياء يبقى اللفظ المستخدم فيما اللفظ المستعمل فيما وضع له ده بنسميه لفظ الاستعمال ايه حقيقي استعمال ايه حقيقي طيب المجاز المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له مع وجود قرينة تدل على ذلك على وجه يصح تاني الحقيقة عرفنا خلاص القطة قط والأرنب أرنب مضبوط يبقى ده لفظ بيستخدم على هذا المسمى طيب المجاز بقى هو اللظ المستعمل أو المستخدم في غير ما وضع له في غير إيه؟ ما وضع له مع وجود قرينة تدل عليه على وجه يصح أو هو ما يصح نفيه على الحقيقة عما أطلق عليه ركزوا يا في كلمه دعم يبقى المجاز ثاني هو اللفظ المستخدم فيما ايه في غير ايه موضعه يبقى اللفظ ده كان موضوع في حاجة وشلنا حطنا على حاجه تانية مظبوط يا اخوانا كده مش يفهم كده بس اشترط اهله العربية شرطين ان يكون قرينه تدل على ذلك ومش كده وبس على وجه يصح اي عند العرب يبقى علشان نقول بالمجاز عندنا شرطين الشرط الاولاني قرينا وهناع في عين ايه قرينا ده الشرط الثاني على وجه يصح عند العرب التعريف ثاني اللي قلت لكم فيه اللي هو هو ما يصح نفيه على الحقيقة عما اطلق عليه التعريف الثاني هتحطه وينقصين قوسين وينقصين كده وينقصين جنب. ناخد امثلة كده يقول مثلا رأيت أسدا يفترس غزالة رأيت واحد يتكلمهم ده خبر ولا إنشاء خبر أسدا يفترس غزالة أو يفترس ناقتا أسد هنا لفظ حقيقي ولا مجاز حقيقي يساهم لك أسد هعطوك ذهنك يروح له مخالب وله أنياب وله وأسد طيب حينما أقول لك رأيت أسدا على فرس لا يشق له غبار يبقى أسد من من الأسد خلق ابن الوليد كويس كده يبقى اسمه ما يبقى ها مجاز طيب ما هي القرينة التي جعلتني أحكم على أن المعني بالأسد هنا رجل أحسن الله له ركب على إيه الفرس ومشيده بس في الميدان ومشيده بس لا يشق له غبار والشرط الثاني على وجه يصح عند العرب فالعرب تطلق الرفضة الأسد على الرجل إيه الشجاع كويس إذا هو إنك معايا كده لم تش معايا يبقى المجاز هو اللفظ المستخدم في غير ما وضع له على وجه يصح مع وجه القرينة تدل على ذلك أو هو ما يصح نفيه على الحقيقة عما أطلق عليه مسألة المجازة كلمة تلكية تعرفوهم وأريد أن تعقد عليهم القلب ولا تتزعزع وهي عبارة عن هل في اللغة مجاز أم لا ويتولد منه سؤال آخر هل في القرآن مجاز أم لا معايا يا خنة الجواب ليس في اللغة مجاز وعليه ليس في القرآن مجاز كلام ده طبعا لو رحت لأي واحد خليك دار علوم هيمسك فيك على طول ده إن كان يعني حليم وإن كان يعني رجل إيه متمسك بالدين هيأكل أكلك لأن معنى ليس في اللغة مجاز شو البقى الاستعارة التمثيلية والاستعارة التصرحية والمجاز المرسل والمجاز النقص علم الكلام كله. علم علم كله طيب ما الذي حملنا أن نقول ليس في اللغة مجاز وإيه القضية بالضبط عزت في فهم جزيرية لأنها مهمة وخطرة جدا شكل الإسلام المثامية عليه رحمة الله بيقول ايه وهذا التقسيم اللي هو تقسيمه بقى تقسيم اللغة من ناحية ايه من ها من ناحية حقيقة ومن ها اللي هو من ناحية الاستعمال يقول المثامية عليه رحمة الله وهذا تقسيم محدث لم يتكلم به أحد من أئمة الفقه أنا أقوله مبارا حتى تكتبوه كلام مين دا يا أخواننا شخص المثامين وهذا تقسيم محدث لم يتكلم به أحد من أئمة الفقه كمالك والثوري والشافعي وأبو حنيف ولا أحد من أئمة اللغة كالأصمعي والخليل بن احمد وسبويه وابو عمرو بن العلاء لا نسيتوه وهذا تقسيم محدث لم يتكلم به احد من ائمه الفقه كمالك والثوري والشافعي وابو حنيف ولا احد من ائمه اللغة كالاصمعي وال والخليد بن احمد وسبويه وابو عمرو بن العلاء ولم يظهر هذا التقسيم إلا في أواخر المئة الثالثة وانتشر في أوائل المئة الرابعة ومن ورائه المعتزلة دولي حفظه صم أبداية انتشاره في أواخر الماء الثالثة وانتشر وازدهر في اوائل المائة الرابعة ومن ورائه اي الذين نشرهم من المعتزلة ليه يا اخواننا با وايه السر في كده اولا في كتاب اسمه آآ آآ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة او مختصر القواعد المرسلة على الجهمية والمعطلة للامام ابن القيم هذا الكتاب الإمام الدقييم رد فيها على الجهمية والمعطلة في ثلاثة نقاط فقط كتاب يقف ربعمل صفحة في ثلاث نقاط وسمى الثلاث نقاط ثلاثة أصنام الصنم الأول هو المجاز سماه صنما ورد عليهم وأبطل قولهم من خمسين وجه وذي مش هينة ولو تقرأ الخمسين وجه للإمام في الكتاب المشر إليه تلاقي مثلا 3 اربع او دو ادلة من القرآن وكل الباقي ادلة نقلية من علماء اللغة ومن العقل ودلي دايما احنا بنكسى وبنكسى بنقول يا اخوان ينبغي للرجل الذي يتصدى للدعوة ونشر الدين ان يكون له اسلحة متعددة بحيث ترد عليه بالدليل مع جبوش تنقشه بالعقل الصريح مع جبوش تنقشه بالعرف مع جبوش تضربه على المرأة وشفها ما علي كده فالمعتزلة وأهل البدعة هم اللي استحدثوا مسألة تقسيم الكلام إلى حقيقوا ومجاز ليه من خلال هذا الصنم استطاعوا أن يحرفوا وينفوا ويعطلوا صفات المولى عز وجل كويس فلما كنا لهم وجاء ربك قال هذا مجاز عمل ايه وجاء رب قربا هيجي وجاء رب مجاز الغرض منه او كناية وجاء امر ربك يد الله فوق ايديهم ده كنايه عن ايه قدرة الله عشان كده حق للامام ابن القيم ان يسميه صنم ها ابدا ما تدرس ما هم بيدرسوا كل حاجة مع معجنه جت على ديت حم. اكمل ده في مجازة من الكلام المتأخرين وانها هتضع لوقتها بثانية واحدة اكمل يا اخونا فاستطاع المعتزلة والجهمية وغيرهم من صفات المولى عز وجل ان يطعنوا في صفات المولى عز وجل من طريق المجلس تيجي تتكلم عن أي صفة مصطرة هنقول لك لا من قال الكلام ده ده مجاز وعليه نفوا كل صفات المولى عز وجل حتى أن الناظر إلى كلامهم يتيقن أن الله عدم ليس موصوف بشيء ودخلوا لذلك لما دخل على خلاف المأمون لما نشر مذهب لإعتزالي واحد دخل قال له يا أميرهم قال له نعم قال له ضول لك على إله نهي يا أم قال له الكل إله ده فوق ولا تحت ولا يمن ولا شمال ولا, ولا ينزل ولا يجيء ولا يذهب ولا يبقى ده هو ده العدم المحط شوف لك إله ثاني يبقى من خلال ثبوت المجاز في اللغة استطاع أن يعملوا في صفات المرعى عز يعطلوا هذه الصفات ويحرفونها في رسالة اسمها اكتبوا العنوان عشان تجيبها وتقرأها منع دواز المجاز فيما أنزل للتعبد والإعجاز منع دواز المداز فيما أنزل للتعبد والإعجاز دية العلامة القرآني الشنقتي عليه رحمة الله منع دواز المداز فيما أنزل للتعبد والإعجاز خلوكم معي يا أخواننا باكده طيب لما جقول واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر واسألهم عن ايه القرية ما المعنية بالقرية البيوت والعشش والاراضي طب ازاي هسأل القرية هسأل عن بيته العشش قال لا ده ده مجاز وذاك ناية واسأل اهل القرية الكلام ده مقبول طب الناس اللي قالوا ما فيش مجاز يردوا ازاي افت بقى خمسين دورت والالفاظ دخلت بالقيمه يا اخوانا بدون التراكيب بمنزله الاصوات التي ينعق بها ايوه فهم طيب والألفاظ بدون التراكيب بمنزلة الألفاظ الأصوات التي ينعق بها ينعق بها تاني والألفاظ بدون التراكيب بمنزلة الأصوات التي ينعق بها ولا يستفاد من الألفاظ بشيء إلا إذا أسندت أو ركبت مع غيرها، وعندها يفهم منها المراد. إيه معنى كلا تقولوا ثاني كلام من ده الأول نقي، والألفاظ بدون إيه ترك كده أشخر بمنزلة الأصوات التي ينعق به لئيه؟ ولا يستفاد منها إلا إذا إيه ركبت أو أسندت إلى غيره وحينئذ يفهم منها إيه المراد خليكم معي أنا لما أقول مثلا بصور كده يا أخواننا لما أقول أسد واسكت وكل شوية أسد واسكت بعد شوية قلت جمل وسكت جمل وسكت حد فيهم حاجة يبدأ اسمه لر بدون تركيب. بدون تركيب يعني يعني لا لأمل كلام ولا بعده كلام. اللي ما بيقوله بمنزلة الأصوات صوت ينعق. يعني أكرامك الله زي مثلا إيه فرس له حمحم بتفهم منه حاجة تفهم منه حاجة. ولكن متى ما يستفاد من الألفاظ إذا ركبت واسنيدت. يعني جبنا قبلها كلام وجبنا بعدها إيه كلام. من خلال التركيب يفهم المراد. لذلك الذين قالوا بمنع المجاز قالوا والسياق هو الذي يحدد المراد من الكلام وإيه؟ والسياق هو الذي يحدد المراد من الكلام اكتب. فإن قال قائل عندي عين منقودة عين منقودة عندي عين تفور عندي عين ترى من بعد رأيت عينا تثير اللفظ المشترك هنا لفظ ايه مادة العين العه واليه والنون كل معنى من المعاني دي بيختلف عن اخر عرفنا المعنى المعنى من خلال ايه السياق اللي هو التركيه فأول مثال اللي هو ايه عندي عين ممقودة الفلوس الفلوس بعدها عين طفور اللي هو البئر بعدها عندي عين ايه طرى من بعيد عينك رأيت عينا تسير اللي هو الجاسوس. يبقى اللفظ واحد ولكن اتغير المعنى من خلال تغير ايه هو انها التركيت يبقى لما نقول واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر لحد هنا الكلام مش واضح إذ يعدون في السبت فعلمنا من نظ إذ يعدون أن المعني واسأل أهل القرية وهذا أسلوب عند العرب عند العرب مش عند الجهمية نكتبه كويس لأن الآخر اللي بيقول الشعر الجهلي والأشياء ديت لا ده هم اللي أرادوا أن يطفوا على الشعر الكناية والمجاز للعرب فده أسليب عند العرب زي بالضبط إيه قوله عز من قائل فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام يريد أن ينقض فأقام قال لك لا طب هو, هو الجدار له إرادة قال لك إيه له إرادة إزاي ملوش إرادة وربنا عز وجل يقول وإن من شيء إلا يسبحه بحمده ولكن لا تفقهون تسبحه فإذا كان يسبح ما الذي يمنع أن يكون له إرادة هل أضراء؟ هل علمت الغيب؟ ليس علمت الغيب واضح يا أخوان الجزيرة دي يبقى إذن ها الألفاظ بدون تراكيب مالها الأصوات التي يونعق بها أنت نستفيد المعنى المراد من خلال التركيب المتقدم والمتأخر والسياق علشان كده شو بقى الأجلة العقلية النقلية التي تدل على عدم ثبوت المداز في القرآن ده اللي واحدة مش جد هي ريحه خالص التفصيل العلم وأراء أهل العلم فيها مش عاوز أبحثه لأنه كان مفترض يدرس يعني الصح في درس أصول الفقه كنا نخل لنا عشر محاضرات عن الأدلة عن مصادر الأحكام الشرعية اللي هي القرآن والسنة والإجماع والقياس دول مش أقل من 14 محاضرة عشان نفهمهم كويس فلنبحث نهود من لما والامريين نتكلم عن القرآن هل في القرآن مجاز ولا لا قلت باركم معي بقى احنا قلنا التعريف الثاني للمجاز ايه هو ما ايه ها؟ ما يصح نفيه عما أصدق عليه على الحقيق خليك معايا كده اقول ايه رأيت أسداً على الفرس لا يشق له غبار يبقى هنا أسداً معناها إيه؟ رجل مظبوط طيب لما أقول إيه؟ لم أرى أسداً على الفرس صح ولا غلط؟ ركزوا مع... نشوف غلط وصح ليه أنا أقول لك هو رأيت أسداً على الفرس في الميدان كل العقلاء يقول هنا معناها إيه؟ رجل مزمود كده لا مش ما فيش أسد هيك بفرص هياكله واحد ملك طيب أنا بعلم ما جاء أتكلم كلام حقيقي أو لم أرى أسدا على الإيه على الف على الفر صح ولا غلط صح مزمود كده طيب يبقى إذا عندنا مقدمة إيه المقدمة المجاز ما يصح نفيه على الحقيقة صح ولا لا طيب المقدمة ثانية هل يوجد في القرآن شيء يصح نفيه على الحقيقة ردوا مشايخ فلو كن أن القرآن فيه مجاز يترتب على ذلك إيه؟ أن القرآن فيه ما ينفى حقيقة وهذا باطل من خلال المقدمتين علم أنه ليس في القرآن مجاز واضح يحوانا المسألة يبقى الألفاظ لما ده احنا بنقول الكلام ده اللي قاله المصنف ولكن احنا والكلام اللي انا قلته ده يا اخواننا في الاسلام تاميه وانا بحثت في موضوع المجاز ده وبعد ابن القيم ما قال في في الصواعق المرسله ما حدش يدور ثاني يعني رساله العلامه القرآني اختصار الاختصار الاختصار, الاختصار الصواعق المرسله يبقى الكلام ينقسم نعرف بس المعلومه ديت علشان ايه لما حد يناقشك فيها تكون انت فاهم ما يقول لكش مجا... استوى استولى عن للقهر والاستعلاء لا ده باطل ما اخيبالك استوى يبقى استوى ازاي ما نعرفش وهكذا في كل صفات المولى عز وجل واخيبالك يضع ربنا عز وجل قدمه في جهنم حتى تقول قد قد خلاص ما نعرفش الكي... الكي لا ندري عنها لان من خلال تطرق المجاز على ألسنة أهل البدعة استطاعوا ان يعطلوا صفات المولى عز وجل يبقى الكلام من ناحية الصدق والكذب خبر وانشاء مظبوط من ناحية الاستعمال يعتبر حقيقة وإيه ومجاز بنقول الكلام ده لأنه هو ده المصطر في كتب المتأخرين لحتى ما تقرأ ما تصدقين شو؟ أما الحقيقة لا يوجد إيه مجاز في اللغة ولا يوجد مجاز في الإيه في القرآن طيب القول الاخر وانتصر له الامام ابن قدامة المقدسي عليه رحمة الله وجمع غفير من أهل الإعلق لا اللغة فيها مجاز يا إخوان الله يهديك الإعلق لا خلاص فيها مجاز طبق القرآن واحدة منتين بقى امة تقول فيه وامة تقول مفهوش فلو قلت مفهوش ازاي ده هو من لغة العرب ويدا بقى جاء احد منكم الغائط معنى الغائط يعني ايه ها لا جاء احد منكم الغائط يعني معنى هذه السنة يقولون ان يقضي حاجتها الغائة في اللغة المكانة منخفض. وذنبك هنا فلعل مألوه. قالوا وإن قلنا أن في اللغة مجاز فلزاما علينا أن نقول في القرآن مجاز. ده غصب عننا. يفشر كده. كده هتقع في في بئر المعطلة وال والجهمية والناس مش محترم. قالك لا أنا ما صح فنقول أن القرآن فيه مجاز والمجاز لا يتطرق إلى آيات الصفات طيب ليه واش معنى ودوا لكم واش قالوا لأن في تعريف المجاز ايه هو تعريف المجاز تعريف أولين مش الثاني هو اللفظ ها المستعمل في غير ما وضع له مع ودود قرينة تدل على ذلك على وجه ايه يصح؟ صح قال لك مش موجودة في ايات الصفح فحلما نقول يد الله فوق ايديهم ايه القارنة وايه اللي زعلك ان انت تقول ي... تجعل يد الله قدرة الله قال لك اصلا لو انا قلت يد الله واذبت لله يد يبقى اهتمى زي ايدنا وخمس صواب وهمكم صبع طول وصبع قصير. حاشا لله عز وجل فهنا لا يصعب علينا أن نصرفها على الحقيقة ونقول أن لله يد ولكن تليق بجلاله وبكماله فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وضح تحولنا دي مسئلة ديت ولكن هذا الرأي كما تروا مخدوش فالأسلم نقفل البدم الأول ليس في القرآن إيه مجاز بس في اللغة مجاز والله بقى تحرين أما الحقيقة فليس في, في القرآن مجاز وهذا التقسيم كما ذكر الشيخ سامي عرف التقسيم محدد لم يظهر إلا في أواخر المائة الثالثة وأواخر المائة الرابعة يبقى القرآن الكلام بيقسم الحقيقة وإيه ومجاز الحقيقة تنقسم إلى اكتب ولا تعبتوا من المغرب خلاص خلاص جاء المغرب ها طيب نكتفي حتى عشان نتسنى لنا أن نأتي بأذكار المساء لأنها في راية الأهمية وأكتفي بهذا القدر وجزاكم الله خيرا وصلى الله وبرك على أبينا محمد وعلى آله وصحبه السلام.